فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إن إِنَّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلِيَنْسَدْ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى وَإِنِّي سَمِيْتُهَا مَرْيَمُ وَإِنِّي أُعِيْدُهَا بِكَ وَدُرِيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ